الله لا إلَه إَِّهُ الحَيُ القيون الله ل إلَه إِلاهُ الحَيُ القَي الحَيُ القوم لا تَأخُذُهُ سِنَةُ وَلا نَوم لَ مَا في السَّمواتِ وَما في الأْض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 وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بالله فقد استمسك بالعروة الوثقا فقد استمسك بالعروة الوثقا في صام لها والله سميع عليم الله ولي الذين امنوا الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا هم الطاغوت يخرجونهم, يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب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 انظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير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 ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُمْ نَجْزَاءً ثُمَّ ادْعُهُمْ يَأْتُونَّكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ